أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون لَمَّا تَنْتَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ خُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إسرائيل إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قل فَاتَّبِعَ التَّورَاةِ فَاتَّلُوا هَٰئَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل صدق الله فاتبعوا من لة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مبارك وهدى للعالمين فيه